إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أجيء يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي كلا إذا بلغت التراقي وقيل من رَاقَةُ وَظَنَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَةُ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ الْمَسَاقَةُ إلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِ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 تَرَكَ سُدًى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يكن طفة من نُطْفَةً مِنْ ثم يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟